وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ وَيُثَبِّتُكُمْ أَهْلَ النَّجَاةِ وَيَسْتَعِينُكَ النَّصْرُ وفي ذلك بلاء من ربكم ماضي وإذ تأذ إذا ما ربكم لإن شكعتم لأزيدنكم Well, come.